يا الله أبحرت مالي غير حبك مركب وضللت ما لي غير ضوئك كوكب وسئمت ما لي غير أنسك سلواة وعطيشت ما لي غير غوثك مشرو لكنه من نبض قلبي أقرب العين دون سناك يخبو نور القلب دون داء كقفر مجدم والكون إن لم تحن سجن ضيق والسجن لو تحنوا والعيش دون رضاك مرّّ علقاّه والموت كي ترضى وألذّ وأطيبوه ان كان من ينسك منا خائبا ان الذي تنسى منا موسیقی